الله يستهزئ به قال خلته عال كرانا بونت، كرانا بونت، دنيا هذا هنزيك خلته عال ديناك توه، والأخرة خلته عال عذابك جلك في إيش وجلك نخوش يا بوان ويمدهم في طغيانهم يعمهون، خلته عال ذي هش وزيدترب وانهلت ناف طغيانه وانه. نفک فروانده، نزدیک آویت وانده، دت متردد بدن، دت حیری بدن. چریکا بود در